ولين ما تذكروا وكم من قريه اهلاكناها فجاءها باءسون بياتا او قائلون فما كان دعواهم اذ جاء سُئِلَ اِلا اَن قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ سَنَسْأَلُ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعَ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ كاللذين قصروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ وَكُنْتَ مِثْلًا ثُمَّ صَوَّرْنَاكَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ